فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَأَنذِرُوا جَنَّبِين وَنَبَّأْنَاهُ أَيَّ قَدْ فَأَنْضَمْنَا وَقَوْمًا إِنَّ كَلَّا دِيكَانَ رِزِلُ مُ إِنَّ عظيم وَتَرَكْنَا عَلَيْكِ فِي الْآخِرِينَ ஓ فبالذى نجد المحسنين إنو من عبادنا المؤمنين وظننا a uh